م ن نَزّلُمَلائكَ تَ إلَّا بِالحَّ وَمَا كانَوا إذَم غَرين إِا نَحْن نَزَّل نَذكرَا لَ حافمون وَلَقدَ يعر سَلَّ مِن قَبكَ فِي شع النين وَما يَأتيين إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلفه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون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 استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مِن كل شيء مهزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وَأَنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ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 نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن مِنَ القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم, وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إنها لبسبيل مقيم